أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فاذكروا إذ جعلكم خلفان قاوموا عن وزادكم في الخلف ضفه تذكروا انا الله لعلكم تفلحون قول اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد ابا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 نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطع ما دابر الذين كذبوا بآياتنا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 من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء فأخذكم عذاب أليم